يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما كان منكم من احد ابدا وراكن ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما كان منكم من ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم والله سميع عليم ولا يأت الا الفضل من وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاتِينَ وَالْمُهَادِرِينَ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْحَظِيمِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ الْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تحبون أن يغفر الله لكم؟ خِيرُ اللهُ لكم وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا أَمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا وَأَعِينُوا لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ولهم عذاب يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ و 114. ويحسن الله دينهم الحق ويعلمون 115. يوم الدين وفيهم الله دينهم الحق أَنَّ 116. ويعلمون أن الله هو الحق المبين 117. ويعلمون أن الله هو الحق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قَيِّبَات وَقَيْلَاتِ فِي بَيْنِنَا وَقَالِمُونَ لِقَيِّبَات أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ أُولَئِكَ الظَّالِمُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لهم لَهُمْ فِيرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ لَهُمْ فِيرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حتى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ولا ترضوا فروجكم حتى تتأنسوا وتسلموا على اهلها حتى تتأنسوا وتسلموا على ذالكم خير لكم لعلكم تذكرون ذلك خير لكم لعلكم تذكرون